بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سنتكلم اليوم على ما تبقى عندنا من باب مجيبات ا ل د ي ة سنتكلم على الجنين و ا ل ك ف ا ر ة وبعد ذلك ننتقل إ ل ى مباحثي دعوى الدمي و ا ل ق س ا م ة لقد مر معنا أ ك ث ر من م ر ة مر ة معنا في مواطن ك ث ي ر ة الكلام على ا ل غ ر ة في ح ا ل ة ا ل ج ن ا ي ة على الجنين فما هي ا ل غ ر ة وما هي أ ح ك ا م ه ا في هذا الفقره سنتكلم على هذا أ ن ا تجاوزت فصلا وهو في ج ن ا ي ة العبد ل أ ن ه الان لا يوجد ه رقيق وبناء على هذا نحن ب ح ا ج ة إ ل ى دراسته وخلاصه السلام ان ج ن ا ي ة ا ل ع ب د تعلق برقبته نعم أما بالنسبة للجنين فإذا جنى إنسان جنت إنسان الجاني جنى جنت وكانت على على على عليها أما امرأة امرأة أم امرأة امرأة امرأة امرأة المرأة المجني حاملا أو أو فإذا سواء رجلا فإذا رجل ف أ ج ه ض ت أ س ق ط ت جنينها فالجنين له أ ح ك ا م خ ا ص ة غير أ ح ك ا م ا ل إ ن س ا ن الحي المولود الموجود ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن العادي المولود بعد أ ن ينزل من بطن أ م ه ولو بلحظه الجنايه عليه ج ن ا ي ة يتعلق بها كل ما ذكرنا من أ ح ك ا م الجنايه ة جلافق والصغير وإنما كلامنا الآن على الولد قبل نزوله وإنما بين كبيري بطن من م أ ف إ ذ ا جنى إ ن س ا ن على ا م ر أ ة ف أ ج ه ض ت ا ل م ر أ ة أ ن ز ل ت جنينها سواء كان الجنين كبيرا أ م كان الجنين صغيرا على تقصير سنذكره ا ل آ ن إ ن شاء الله ففيه الغره ة لما ا ر و البخاري ومسلم أنه صلى الله الجنين الغرة ومسلم صلى عليه وسلم وأصل بغرة عبد خضى في أو أمد أنه كما تعرفونه و البياض الذي يكون في وجه الفرس ونتكلم عنه في الوضوء في اطاله ا ل غ ر ة والتحجيل وغره كل شيء ي خ ا ر غرة كل شيء خياره يعني بالنسبة وبالنسبة الجماد منها وبالنسبة للمال خيار المال للفرس الغرة موطن يسمى غرة و ت س م ي ة الرقيق الذي يدفع في ا ل ج ن ا ي ة على الجنين سمي غ ر ة ل أ ن ه ا غ ر ة ما يملك ا ل إ ن س ا ن أ ف ض ل ما يملك هو الذي يستعمله أو العبد الذي كان يستعمله في الزمن الماضي ولذلك سمي غ ر ة أ ي أ ن الجان يدفع أ ف ض ل ماله وخيار ماله من أ ج ل هذه ا ل ج ن ا ي ة التي وقع بها روى البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغره ة عبد أو أمة أن أو أمة يجوز تقول بغرة عبد او ل البيانية إ ض ا ف ة ي ج و تقول أو ز أن أمة على بغرة عبد ا ل لكن ب د ر م ت تجب تجب ى الجنين الغرة قال الغرة, قال الغرة إن انفصل إن أي ميتا بجنايته على أ م ه ا ل ح ي ة وكانت هذه ا ل ج ن ا ي ة م ؤ ث ر ة في إ ج ه ا ض ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا انفصل الجنين ميتا بسبب ج ن ا ي ة ا ل ج ا م ع ل ى أ م ه ف إ ن ه تجب فيه ا ل غ ر ة الجناية سواء أنوى كما مر معنا مضاحث الجنايات في مر ثارة يقتل بالمباشرة وثارة يقتل وذكرنا ا بالسبب ر ة يقتل أ ن و ا ع ك ث ي ر ة ل ل ج ن ا ي ة قال سواء اكانت ا ل ج ن ا ي ة بالقول كالتهديد والتخويف المفضي إ ل ى سقوط الجنين وقد وكان وكذلك لو أرسل الوالي السابقة فتقط مر معنا المباحث فيما من يضمن امرأة طرف أرسل على على فإنه إذا صاح السطح الصيحة في طفل إلى بتهمة ف أ ج ه فإنه ض ت ف يضمن ا ل ج ن ا ي ة قد تكون بالقول ك أ ن يهدد ا م ر أ ة فتخاف ا ل م ر أ ة فتسقط جنينها في, في هذه ا ل ح ا ل ة يضمن المهدد هذا الولد ولذلك قال سواء كانت الجناية بالقول كالتهديد والتخويف سقوط أو دواء يعني دواء قال الجناية كالتهديد المغضي إلى الجنين بالفعل كانت كان بالإكراف يسقيها يضربها يجيرها فيها فالجناية يعني أن أم رغم تلقي جنينها أ م بالترك يعني قد تكون الجنايه ب ا ل أ ف ع ا ل وقد تكون ب ا ل ت ر و ق ب أ ن يمنع عنها الطعام والشراب فيما إ ذ ا كان المنع من الطعام والشراب مفضيا إ ل ى ا ل إ س ق ا ط و ا ل إ ج ه ا ض ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يضمن ويكون منعه لها ج ن ا ي ة علي ه ا ب ا ل ن س ب ة لتناول ا ل أ د و ي ة المرأة تتناول في بعض الحالات ادويه ة إما أن ن ل مسقطه إليها وإما أن تتناولها أن فلا شيء ا و للجنين و ضرورة دعتها إ شرب و ا ب الزبك بسببه ي كما كان وأنها تضمن الشيء لا بسببه لأنه ضرورة لأنه نعم وليس من ا ل ض ر و ر ة الصوم ولو كان في رمضان إ ذ ا خشيت منه ا ل إ ج ه ا ض هذا ليس ض ر و ر ة ف إ ذ ا صامت وهي تعرف ب أ ن الصيام قد يفدي إ ل ى ا ل إ ج ه ا ض فاجهضت ضمنته كما قاله ا ل إ م ا م الماوردي من أ ص ح ا ب ن ا ولا سواء تلك منه لأنها قاتلة سواء كان الجنين مذكرا كان منه غيره أم و ا ل ج ن ا ي ة التي تعتبر ج ن ا ي ة م ف ض ي ة إ ل ى الاجهاض إ ج ه يعني فيما كان من شأنه ل إ غالبا أ م ا لو ل ق م ه ا رقمه خ ف ي ف ة ك أ ن دعها على ظهرها دعا خفيفا ما يؤثر هذا ما يعتبر ج ن ا ي ة تفضي الى الاجهاض د كما لو أن إنسانا كان يداعب إنسانا بشيء خفيف ومات إنساناً لو لا, لا يداعب بشيء لا غالبا ولا نادرا هذا مات بالقضاء ب ق د ر الله تعالى نعم ف إ ذ ا كان رقمها ر ق م ة خ ف ي ف ة أ و دعها دعا خفيفا في ظهرها مثلا مما ث ل ا م لا يفضي عند أ ه ل الخبره ة إلى إ ل ا ج الى ض ف ا جناية وبناء يعتبر ع ل ذلك ل ا يضمن نعم صاحبه ل ا ض ر ب ه ا ض ر ب ة قوية م ح ت م ل ان تجهض لكنها ما اجهضت ما انزلت جنينها واستمرت ع د ة ايام ع ش ر ة ايام خ م س ة ايام لا تحس بالم ولا جد شيء بعد ذلك اجهضت ع ا الإجهاض. اما ه ض أ أ ن ه ا لم تحس بشيء وبعد ذلك بعد أ ي ا م أ ج ه ض ت الاجهاض يمكن أ ن يكون من هذا احتمال مرجوح و أ ك ث ر أ ن ه كان بسبب آ خ ر الله أ ع ل م ما هو ذلك السبب ف إ ذ ا الجنين فيه غ ر ة وهي عبد أ و أ م ه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إ ن انفصل ميتا بجنايته بجناية الجان عليها سواء ان كانت الانزال ال... ال... في حياتها او بعد موتها ك أ ن ضربها فماتت ونزل الجنين ميتا اي انفصل في حياتها ب ج ن ا ي ة او انفصل بعد موتها ب ج ن ا ي ة في حياتها في ك ل حالين يكون ضامنا بهذا الجنين وليس من شرط أ ن ينزل الجنين كله قال وكذا إ ن ظهر بعض الجنين بلا انفصال من أ م ه كخروج ر أ س ه ميتا تجب فيه ا ل غ ر ة في ا ل أ ص ح بتحقق وجوده ليس الضروري تنزل الجنين كاملا فاذا نزل الأسوة الحالة الجنين الضربة ميتا في هذه يضمن من مات من هذه نعم أن وكان تحققنا وتحققنا أنه فإذا وجود هذه هذه ويشترط في الجنين ط ب ع ان أ يكون معصوم الدم أن يكون و م م ع ص ن حتى تجب فيه الغره ة بأن لا يكون حربيا بأن يكون مسلماً أو يكون يكون ن لا مسلما ذ ي حربيا مثلاً فلا شيء في إجهاض أمه على نعم وإلا بأن لم يكن عند الجناية كجنين حربية ا مستأمنا معاهدا فإذا كان مثلا فلا إجهاض المجهض وإلا معصوما أو أو أمه نعم لم بأن عند على حربيا نعم أ و كان ت في ص و ر ة من الصور التي ذكرناها مما لا يتحقق فيها معنى ا ل ج ن ا ي ة قال فلا شيء فيه لعدم تحقق معنى ا ل ج ن ا ي ة ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى التي ذكرناها فيما إ ذ ا انفصل الولد ميتا بشروطه ب أ ن يكون معصوم الدم و أ ن يسند ا ل إ ج ه ا ض أ و ا ل إ س ق ا ط إ ل ى ا ل ج ن ا ي ة الضربة في ينزل حيا ينزل ميتا ينزل حيا بعض بسبب الحالات الولد ما لكنه ت ا ر ة يموت بعد النزول م ب ا ش ر ة و ت ا ر ة يموت بعد النزول ب ف ت ر ة و ت ا ر ة لا يموت يبقى حيا ينزل ق حيا ي ويبقى حيا وبناء على هذا تختلف ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بالجنين ولذلك قال او ي ن ف ص ل حيا وبقي بعد انفصاله زمانا بلا أ ل م دفع ا ل م ر أ ة في ظهرها ف أ س ق ط ت جنينها نزل الولد حيا ليس ميتا وعاش ف ت ر ة من الزمن ما كان يحس ب أ ل م ما في عندنا ظ ا ه ر ة تدل على أ ن ه ي ت أ ل م طبعا نحن ما نعلم أ ن الولد ي ت أ ل م أ و لا من نطقه و إ ن م ا من ا ل ظ ا ه ر التي تدل عليه ما و ج د ل ظ ا ه ر ة تدل على أ ن الولد ي ت أ ل م ثم ما نزل حيا واستمرت حياته وليس يوجد لو ولكنه يتألم نزل يشعر حيا عندنا أنه كان يتألم ثم ما لو نزل حياً ولكنه كان ما ما ثم ي ت أ ل م وبعد ذلك مات يعني اتصل الألم الموت أ ل ا ل م ب ا ل أ ل م يعزى الموت في هذه ا ل ح ا ل ة إ ل ى ا ل ج ن ا ي ة ولكنه لما نزل نزل حيا ولا يجب عنده ألم وعلى ذلك م الم هذه ا ص الصورة و ر ة التابقة تشبه ف ي ا إذا دفعها في ظهرها مثلا في وبعد أيام متعددة ما حفت في ألم وأسقط ما متعددة حفت أ ل م وأسقط مات يؤز إ س ق إ ل ى ذلك العمل وكذلك هنا ما يعزى موته إ ل ى ذلك الضرب الذي ضربها به قال ثم مات فلا ضمان ل ج ا على ا ا م ت تدل ل ع م الجان ت ن و ان مات حين خرج ا بعد انفصاله ز ل فيه أ م ا ر ه من أ م ا ر ا ت ا ل ح ي ا ة لكن أ م ا ر ا ت ا ل ح ي ا ة م ت ع د د ة ث ا ر ا تكون ب ح ر ك ة ك أ ن يقبض يده أ و يبسطه او أ ن ه يستبر ح ر ح ر ك ة ش د ي د ة غير ق ب ض والبسط ف ي حركات م ت و ا ل ي وتارثا ليست فقط ح ر ك ة و إ ن م ا هي ح ي ا ة ك ا م ل ة إ ل ا أ ن ه يوجد معها أ ل م ويعقب هذا الم أ ل موت قال ف إ ذ ا مات حين خرج بعد انفصاله انفصل فورا م ب ا ش ر ة ما نزل ميتا مات بعد انفصاله حين خرج من بطن أ م ه هذه ص و ر ة أ و نزل وتحرك ح ر ك ة و ا ح د ة أ و حركتين وبعد ذلك مات هذه أ ي ض ا ص و ر ة أو نزل يتحرك و ف ي ح ي ا ة ع ا د ي ة إ ل ا أ ن ه ي ت أ ل م واستمر أ ل م ه ومات بعد ذلك أ ع ق ب الموت الالم أ ل م ق في في هذه الحالات كلها الحالات ا تجيب ك وأذية نفس ل لأنه على كل الأحوال قال ولو انفصل الجنين ة جناية بستة أمه أشهر جنى إنسان تحققنا من بطن نعم حياته خروجه هذه بعد تعتبر قد ففي ولو يعني لم ي س ن أن شرطه يجن ك لكن و ولد قبل ستة أشهر ما تستمر حياته غالباً وقد تستمر وإذا الولد لو ن تنزل نزل يعني بعد غالبا قبل غالبا بعد غالبا قابل ستة ستة تستمر تستمر الستة تستمر حياته غالباً يعني قابل الحياة الحياة أشهر أشهر أشهر حياته هذا ما لم ي ع ل ي ه امه ل لو ل إ ن ن س ا يجن على أ م لما سقط ولو لم يسقط لكمل ت نموه في بطن أ م ه ولكان ولكات ن حياته م ت ي ق ن ة فنحن ا ل آ ن حينما نزل هذا الولد بطني حيا ف ي ق ن ا حياته في ا ل ح ي ا ة الدنيا وبناء على هذا صارت ا ل ج ن ا ي ة عليه ج ن ا ي ة على نفس ف يلزم الجاني ما يلزمه لو جمع على إ ن س ا ن كبير قال فديه نفس ك ا م ل ة على الجاني ولو كان دون ستة أشهر لأننا حياته. قال والظاهر موته الستة لأننا قال بالجناية بخلاف لو نزل كان انتصاره اتيقنا حياته أشهر ما يعني ولم يتحرك و إ ن م ا كان في ردود فعل العضلة حينما تكون ن م ق بعد ض ثم تسترخي ب موت ا ل إ ن س ا ن تنقبض عضلات وبعد ذلك تسترخي هذا ما يعزى إ ل ى ا ل ح ي ا ة و إ ن م ا هي أ ف ع ا ل ا ك ا س ي ة تحدث في ا ل ج م ل ة ا ل ع ص ب ي ة على ما أعتقد يتخيل بعض تخيل ما من يرى أ ن هذه ا حياة و ل ك الصوره ذكرناها فيما إ ذ ا أ ل ق ت ا ل م ر أ ة الجنين كاملا تاره أ ل ق ت ه ميتا وتاره أ ل ق ت ه حيا ثم مات الصورة التي معنا الآن ما ألقت جنينا ما ألقت ولدا ألقت ألقت كاملا ولو إ ن م ا أ ق للإلقاء ألقت ت بعضه طبعا بالنسبة للإلقاء إذا جنينا اشترك ح د وجوده ا فإذا ألقت جنين جنينين ففيهما غرتان وهكذا إذا ألقت ثلاثة ففيهما ثلاث لا افتراض ا ففيه جنينين غرة تستمر ألقت ألقت على ولو ج م ا ع ة في اتجهاض ل اشتركوا في ا ل غ ر ة نفس الكلام الذي ذكرناه في الديه ما ذكرناه هناك من تفصيل في الديه نذكره هنا في ا ل غ ر ة إ ذ ا ألقت ي د ا ً ما أ ل ق ت يدا ل نزلت رجله ج ن ن ي أو او ء الجنين قال أ ألقت يدا أو يداً رجلا وماتت ألقت يده وماتت فتجلب ي ب ا غ ر ة يقيناً ي ت ج ا ل غ ر ة إ ن إ ذ ا ماتت ي م و ت الولد في بطنها ل أ ن العلم قد حصل بوجود الجنين ما دام نزلت يده م ع ن ا قطعا يوجد في بطنها جنين انتفاخ البطن لا يدل على وجود الحمل بشكل عام بشكل عام قد يكون هناك حمل ت ا ذ ب وهذا شيء معروف يعني لكن لو أ ل ق ت ي د ا وماتت فنحن نتيقن أ ن ه يوجد في بطنها جنين والا من ج ا ئ ن جاءت هذه اليد نعم أما لو عاشت ألقت يدا وماتت. اعتبرنا أن الجنين عاشت أما وماتت مات ألقت يدا لو قد م ع ه اما وهذه جدو أ ر ة ع لو ي ب تجيب ن ا الغرة أما ء ذلك لو فيه عاشت عاشت لكن ما ألقت اسقطت ل ج ن ي ما أ ه ألقت الجنين ولكنها أتقطت فصلت يده بطريقه ما على افتراض حدوثه لا أ ع ر ف اليوم إ ن كان ا ل أ ط ب ا ء يقرون مثل هذه ا ل ص و ر ة أ و لا ي ق ر و ن أ ن ا ما أتكلم على ما أتكلم ما الواقع الآن وإن أتكلم على على على ينفع يقر وإن إذا على افتراض وجود ي هذا ا ل أ م ر و أ ن ا ذكرت لكم مرارا وتكرارا أ ن بعض الصور ذكرها الفقهاء في الماضي بناء على تصوراتهم في ذلك العصر وهذا لا يعيب الفقه ا ل إ س ل ا م ي بل هو م ف خ ر ة له ل أ ن ه تكلم على أ م و ر ه م لو عرفت يكون حكمها هكذا ما لنا أمرا إلا و... و... و... و... وذكر حكمه لنا ترك وذكر إلا فعلى افتراض حدوث هذا حكمه عندنا هكذا ف إ ذ ا قال ا ل أ ط ب ا ء يستحيل أ ن يقع مثل هذا لو ا ن قال لا ما يوجد عندنا ضرر ن ح ن قل إن وجد هذا فهذا حكمه نعم ف إ ذ ا أ ل ق ت يدا وماتت اعتبرنا أ ن اليد دليل على الجنين والجنين مات معها إ ذ ن لا بد من غره و أ م ا إ ذ ا عاشت أ ل ق ت اليد سقطت يد ولدي أ و سقط ت جزء من أ ج ز ا ئ ه على افتراض وقوعه وعاشت ولم تسقط الجنين لان ما اجهضت فماذا يجب عليه في هذه ا ل ح ا ل ة قال فلا يجب إ ل ا نصف غره ل أ ن ه لو كان حيا وقطع يده ماذا يجب عليه تجب عليه نصف ا ل د ي ا ت كما ذكرنا عند الكلام على الجنايه على الاطراف تجب فيه نصف فهنا الديات ألقت ج د ه و ل لو ي حيا د كان ي الديات جنين فيه ه هو نصف الآن نصفه إذا الغرة تجب عليها ا على تجب ج نحن قلنا لو سقط الجنين بعد س ت ة أ ش ه ر هذا معروف إ ذ ا نزل قبل سته ة أ ش ر أ ي ض ا وكان متخلقاً معروفا متخلقا فتجب ف ي ه ا ل غ ر ة أو يعتبر ا نزل ح ي ا المجد ا فيعتبر ن ي ا قال طيب أفرط ننظر ه ما ز نزل ل لفتة قبل هذا بكثير وكان قطعة لحم بأن كان مضغة لكنها كبيرة قال إذا ألقت المرأة قطعة لحم اللي هي أصل الآدم المضغة الكبيرة ألقتها بالجناية عليها قال قطعة مضغة كبيرة قطعة أشهر بأن هذا هي بكثير وكان كان نعم ن ن إذا كالكلام الذي ذكرناه عند انتهاء العده ة قلنا ن متى ت ت ي عدة المرأة الحامل قلنا تتسعده ا ل م ر أ ة الحامل بالوضع ف إ ذ ا وضعت ا ل م ر أ ة واضحا ل د و ا متحلقا فبها و ن ع م ة ا ل أ م ر لا يحتاج إ ل ى إ ش ك ا ل و أ م ا إ ذ ا أ ل ق ت قطعه لحم عند ذلك ن س أ ل القوابل هل هي أ ص ل ل آ د م ي ام أ ليست أ ص ل اصلا لآدميا、نعم. فكذلك هنا قال إذا ألقت نعم هنا إذا ة ح م فننظر ل ا ل ل ق و ا التي ب ع ن د ه ن الخبرة قالوا ف ي ه ص و ر ة خ ف ي ة م ا يعرفها غير ا ل ق و ا ب م ا يعرفها غير الاطباء, يعرفها الأطباء قالوا هذه القطعة هذه ا ل ق ط ع ة يعني أ اصل س أ ل ا ت د م ي ي قال في هذه ا ل ح ا ل ة تجب على الجاني ا ل غ ر ة ولو بقيت لا تصور و ف ا ر خلقا سويا نعم ما هي ا ل غ ر ة بينها ّ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث قال ا ل ب خ ا ر ي ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين ب غ ر ة عبد أ و أ م ه ا ل آ ن تكلم على ا ل غ ر ة ما هي قال وهي عبد أ و أ م د كما نطق به الخبر والخيره في ذلك إ ل ى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أ ي نوع كان ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م خيره ّ جثبت الجاني خيره النبي عليه الصلاة ا ا ل ل و س مخير قال أنا كفارة اليمين الإنسان مثل فيه بر عبد أو فإذا كفارة إ ا ط ع ما عشبة م بين الانه س ل وليس لأحد يفرض ي ع ل وما ك ك ذ ل الجاني هنا خ ي ر م بين اليمين ا ب العبد ويجبر المستحق على قبول ما يعطيه الجاني ف إ ن أ ع ط ا ه أ م ه اجبر على قبولها و إ ن أ ع ط ا ه عبدا أ ج ب ر على قبوله نعم لكن الجاني أن يكون غرة وكفار لهذه الجناية قال فيه أن يكون العبد عبد ما مميزا هل كل يصلح لهذه وكفار أوصاف قال هي يخرجه فيه يشترط غرة فلا يجزئ الرقيق الصغير الذي لم يميز والمميز هو الذي يصل إ ل ى سن سبع سنوات على بعض الضوابط التي ضبطها الفقهاء وقيل في ضابطه هو الذي يستطيع ان يصلح شأنه بنفسه وقيل هو الذي يفهم السؤال ويرد الجواب ضوابطه كبيرة لكن اكثر الفقهاء يضبطون سنوات الفقهاء وقد في الذي يستطيع يصلح الذي يفهم كبيرة المميز بالذي يميزوا السؤال لكن بلغ بنفسه ضابطه شأنه أن أكثر قبل هذا. و ا ل أ م و ر تعتمد على القرينه فيشترط فيه أ ن يكون مميزا ً نعم. و أ ن يكون سليما ً من العيوب العيوب نوعان هناك عيوب يرد بها المبيع وعيوب لا يرد بها المبيع فالعيوب في التي موجودة يرد العبد بها فيه منها المبيع إذا كانت موجودة في العبد أو واحداً ما يجزئ في ا ل غ ر ة مثل ا ل ا ض ح ي ة يجب أ ن تكون س ل ي م ة من العيوب ف إ ذ ا وجدت ي ه ا بعض العيوب ف إ ن ه ا لا تجزئ في ا ل أ ض ح ي ة وكذلك العبد أ و ا ل غ ر ة يشترط فيها أ ن تكون س ل ي م ة من عيب مبيع أ ي من العيوب التي يرد بها المبيع كبير لم يعجز بهرم كبير لكنه ليس عاجزا قادر على أ ن يعمل ما يؤمر به يستفاد منه يصح ب ر أو ي تقديمه غ ر ة في هذه ا ل ج ن ا ي ة ويجب على المجني عليه قبوله لكن هذا من حيث السن يجب أ ن يكون مميزا والا يكون عاجزا ل أ ن العاجز ة لا يستفاد منه نهائيا بل الصغير أ ف ض ل من العاجز ل أ ن الصغير مقبل على الكمال ولكن العاجز ة مقبل على الفناء لا يستفاد منه فاذا كنا لم نقبل الصغير الذي لم يميز ل ع د م ا ل ا س ت ف ا د ة منه حاليا فالا نقبل العاجز ة من باب أ و ل ى بالنسبة للقيمة هناك بعض العبيد هناك للقيمة سليم لا يوجد فيه شيء ولكنه لا قيمه له فهل يشترط شيء في ا ل ق ي م ة قال نعم يشترط, في القيمة يشترط بلوغها في ا ل ق ي م ة نصف عشر د ي ة كم هي ا ل د ي ة قلنا ا ل د ي ة هي م ئ ة ن ا ق ص وعشرها عشر ونصف العشر خ م س ة قال يشترط في ا ل غ ر ة أ ن تبلغ قيمتها ق ي م ة خمس من ا ل إ ب ل وطبعا هذا يختلف باختلاف ا ل م ج م ع عليه هذه ب ا ل ن س ب ة للمسلم ي ذكر ديه ت مئة ب المراه ن س ب ة ل ل أ ة دية ل م ر على النصف من د ي ة الرجل و د ي ة النصراني أ و اليهودي غير ذلك فايش هو المراد قال ويشترط في الغره ة ب ل و غ ا في, بلوغة في الكيمة بلوغها نصف عشر د ي ة من ا ل أ ب ي يعني دية ا ل ر ج ل المسلم الأم المسلمة الحر المسلم وهو عشر ر دية الأم المسلمة. ففي قالت ي قيمته ق خمسة أبعرة كما روي عن عمر و عن ع ي وزيد بن ب ث ا رضي الله تعالى عنهم. قالت امام ل ل تعالى ه ه ع ن ق ل إ ابو م أ الحسن الماوردي ولم يخالفهم فيه احد فكان إ ج م ا ع ا أي أو حينما عمر وعلي وزيد بن ثابت بهذه القيمة بن عمر ثابت قضى بهذه بمسلمة يعني قال يجب ع ن ي ي قالوا أ ن تكون ق ي م ة الغرة قيمة خ م س ة أ ب ع ر ه قضوا بهذا لم يخالفهم في هذا القضاء أ ح د مع انتشاره واشتهاره بين الناس مما يدل على أ ن الجميع موافقون عليه وقضاء و أو ل الصحابي ق الصحابي إ ذ ا قضى الصحابي في م س أ ل ة أ و أ ف ت ى أ و قال ق و ل الأقوال وبلغ قوله ل ا ا ا من جميع ن س من أصحاب ر س و ل ا ل ل صلى الله ه عليه وسلم المجتهدين ففي في في ي عصر الصحابي ل ب و غ هذه م جميعا وسكتوا عليه في وسكتوا ه ا ل ح ا ل ة يعتبر سكوتهم رضا بما قال ويعتبر س ك و ت إ ق ر ا ر ا لذلك القضاء وبناء على هذا يصير إ ج م اجماعا ع ا سكوتيا و ل إ ل سكوتيا إ ذ طار تارة وتارة حجة يكون حجة ظلية يكون حجة يكون ظلية يكون قطعية في معروفة بضوابط و أ ص لنفرض الثقة ل طيب أ ن ه ما وجدت ا ل غ ر ة ما وجد عندنا الرقيق لا ل ا ذكر ولا ا ل أ ن ث ى كالوضع الحالي في هذا العصب ماذا نعمل قال فان فقدت تلك ا ل غ ر ة حسا في ا ن لم توجد اي هذا أ ي ض ا ص و ر ة من صور ا ل ث ق ر الفرضي في الزمن متنفر في كل مكان. ومع ذلك قال إن فقدت الماضي الرقيق الزمن مكان قال كل ذلك ومع هو إن على افتراض تطوري واليوم قد فقد اليوم لا يوجد عندنا رقيق ما يضير الفقه ا ل إ س ل ا م ي ه ان يتكلم في مثل هذه ا ل أ م و ر بل هذا مبخر للفقه الاسلامي إ س ل م نعم لم مثل الماء التيمم الفقد شرعيا إذا إذا كان الماء موجودا ي الشرعي الشرعي في في فيعتبر شرعيا ي فإن بأن كان شرعا فقدت والفقد الفقد إذا الفقد توجد تلك حتا الغرة ولكن أو ت ت ط ي ع ع ا ا س م ه ل م ر في هذا يعتبر فقط شرعي حس الموجود الماء ولكنه ش ر ع ا ن غير موجود او حال بينه وبين الماء عدو أ و سبع الماء حس الموجود ولكنه جرعان غير موجود ي ز ي ه التيمم في هذه ا ل ح ا ل ة ما كلفه الله تعالى أ ن يدفع ثمن الماء أ ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة وكذلك الحج فيما إ ذ ا كان المال متوفر عند الانسان أن يحج في مثل ه ذ ه ه الحالة ف ن ا أ ي ض ا ف إ ذ ا وجد الرقيق ولكن غالى صاحبه بقيمته قال يريد ثمنه أ ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة في ه ذ ه ا ل ح ا ل ة ماذا يعمل قال فخمسة أبعيرة هذا ي أبية نصف ومنها عشر على مقومة ه فيجيه أن خ ر ج خ م س ة أ ب ج ر بدلا ع ن ه ا نعم فيما إ ذ ا قلنا إ ن ا ل د ي ة م ق د ر ة بنصف عشر د ي ة الرجل المسلم كما أ ف س ا به عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جعلوا ا ل غ ر ة م ق د ر ة جعلها ق ي م ة م ع ي ن ة لا يجوز أ ن تنزل عنها ولكن يجوز أ ن تزيد عليها بالتراضي بين الطرفين فإذا في فقد فإنه في إنها إنها وإنما هذا قلنا التراضي أننا قلنا العبد الأمة الحالة مقدرة مقدرة قيمة قيمة على هي هذه غير غير أي أي يزدئ يخرج أمة ثم عبد عبد أو أي يزدئ في هذا ثم فقد العبد أو فإنه يخرج في هذه الحالة قيمة عبد أو قيمة أمثل ولكنه ب ن ا ء ع ى هذا الغرة قد ترتفع الغرة عن سبيرة عن ل خمسة و قول ضعيف فمن الذي يأخذ الغرة؟ هذه الغرة بسبب الجنين. من من أمه هم الجنين الجنين الذين يأخذون أمه وأبوه طبعا ليس له فروع له أصولا هم الذين يأخذون الجنين الذي الغرة الغرة الذي الغرة قال دوارت الوارت طبعا أصولا فالأصول ليس له له الغرة قال على يأخذ هذه يأخذ هذه وهي وهي وأبوه فروع دوارت بسبب فرائض ا لانها ل ه ت ع ل ل ى أ ليه نفس فتوزع توزيع المال نعم ف إ ذ ا لم يكن له أ ب ف يعني توزع كما يوزع الميراث وطبعا ل ى من تجب ي ا ل غ ر ة قال وهي على ع ا ق ل ة الجاني الغرة تجيب على عاقلة الجاني وهناك قول ضعيف لأنه إن تعمد فإنها على قول لأنه عليه وليست على تجيب تعمد تكون ضعيف إن ع ا ق ل ت هذا ه الكلام الذي ذكرناه إ ن م ا هو في, في الجنين في المسلم ج ن ن ي ا ل ويكون الجنين مسلما س ي أ ت ي معنا في مباحث ا ل ر د ة متى يعتبر الولد مسلما يعتبر الولد مسلما في ل ح ظ ة العلوق التي علقت به أ م ه في لحظة العلوق اذا ل ل ع و ق إ كان أ ح د أ ب و ي ه مسلما وطبعا نحن نتطور أن تكون ما ا لا أ م مسلمة و ل بد ان يكون ا ل أ ب مسلما في هذه الحاله ة إذا كان أ ب و إ ذ ا كان أ ب و ه و أ م ه مسلمين أ و كان أ ب و ه مسلما في لحظه ة العلوف إذا كان و أ ب م م س ل العلوقه فيعتبر و ا مسلما د ه وبناء ى هذا إذا بلغ ما نحتاج بلغ أن نأتي ن وأنت س مسلم أ أم ل لا مسلم ه فيها فإذا فصد حكى كفرة د ارتد سنتكلم على ذ ا بالتفصيل مباحث في مباحثي الردة. الكلام ر د ة ا ل الذي ذكرناه سابقا إ ن م ا هو في الجنين المسلم أ ي الجنين الذي حملت به امه وكان ابوه مسلما و أ م ا الجنين اليهودي أ و الجنين النصراني جنين الزمي لأننا تكلمنا ذكرنا أن ديه اليهودية ذكرنا دية دية دية ابتتابة تختلف عن المسلم و د ي ة المجوس ي تختلف عن ديه ة الكتابي نعم وبعد ذلك تكلمنا على من لا دينا ذلك على ل وبعد نعم من أ ي ض الكتاب ه خلاف ذ ر ن ا خلافا في ي د ل الجنين اليهودي أو النصراني ما هو حكمه قال والجنين اليهودي أو النصراني فيه ثلاثة أقوال قولاني آ ن ما فيه هو حكمه أو أو بناء على أ ن ا ل غ ر ة م ق د ر ة بنصف عشر ديه الاب في الجنين فيه غره ة كثلث ن تكون ثلث غره ة المسلم و ي في هذه ذ إ المسلم كانت ا غرة مقدرة بخمسة أبعرة فهي بعير وثلث بعير واذا إ كان يهوديا أ و نصرانيا وقس على هذا أ ي ض ا المجوس على التفصيل الذي ذكرناه في د ي ت ه وإذا كان رقيقا قال والجنين أو ذكرا كان رقيقا الرقيق كان كم غيره عشر عشر قيمة أمه. كم هي قيمة أمه ففي عشر قيمة فيه هي ففي أمه أمه أمه متى ننظر إ ل ى ا ل ق ي م ة ا ل ق ي م ة قد تختلف من, من س ا ع ة إ ل ى س ا ع ة مثل المال سوق النخاسه في الزمن الماضي ل الرقيق هل الدناية ا فمثا إجهاد فيرتفع قيمة قيمة يوم أم يوم نعتبر نعتبر ثمن أم وقد يحدث فارق زمني طويل ما بين يومي الاجهاض إ ج ه ض و ا ل ن معنا ا نظائر ي ة وقد مر ذ كثيرا كتاب كثيرة في البيوء في كثيرة جدا هل نعتبر القيمة في الجناية أم نعتبر القيمة يوم, قيمة يوم الجناية القيمة يوم نعتبر نعتبر والمعاملات مواطن جدا ا ا هل ل أم ج ه إ قال والجنايه ق قيمة ي يوم م الأم ة تعتبر ا ل ة ع ل ي ا اليوم وقع السبب وقع السبب الذي لأنه ذلك أفضى في وقع وقع إلى الإجهاض الموتقيلة يوم、الإجهار. في بعض الحالات هذا منهم الأمور الإمارة لا منهم ما خوف في أعثر بد تكون ت ا ل أ م غير سويه ة سنأخذ ن م عشر عشر بعض مقطوعة、بالأطراق. مقطوعة أو مقطوعة الأطراق الرجلين قيمة قيمة في سوية اليدين والجنين سليم الأم الأم الأم ما فما هو الحكم؟ الحالات تكون تكون أو هو تكون غرته عشر ق ي م ة أ م ه قال ف إ ن كانت م ق ط و ع ة والجنين سليما قومت س ل ي م ة في ا ل أ ط ل ح نقومها فيما لو كانت س ل ي م ة يكون ثمنها أ ل ف دينار إ ذ ا ف غ ر ة هذا الجنين م ئ ة دينار طيب الذي يدفع الغرة؟ يأخذها من وتحمله أن قلنا الغرة الورثة قال وتحمله أ ي ب ا ل ن س ب ة للجنين من الذي يحمل يحمله ق العاقله تحمله ل ا اي ع ا ق ل ة الجاني في ا ل أ ظ ه ر والله أ ع ل م هذا ب ا ل ن س ب ة لموضوع الغره أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ك ف ا ر ة وهو آ خ ر بحث عندنا من مباحث م ج ي ب ا ت ف د ي ة طبعا نحن نعلم أ ن القتل فيه ك ف ا ر ة في م ص ا ل ق ر آ ن الكريم قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحيل رقب مؤمنة رقبتين قتل فتحيل خطأا وقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال الله تعالى ف إ ن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحيل رقبه ت م ؤ م ن ة و إ ن كان من قوم بينكم وبينهم م ي ت ا ق فديه م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه وتحيل رقبه ت م ؤ م ن ة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذه ك ف ا ر ة غير الديه وانتهينا من الديه و ا ل آ ن نتكلم على كفر الديه هي حق للمجني عليه من حق أن أن حقه يسقطها ق ي وروى ل لا أولد اليدا وأما ك ف ة فهذه حق لله سبحانه حق ت ع ا ل ل ابو يملك الجاني عليه يسقطها الجاني المجن ولا الإمام الأعظم لا ولا ولا أن عن、الجاني. وروا أ داود وغيره وصححه الحاكم عن واسره بن اسقع اتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال اعتق عنه ر ق ب ة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار ف إ ذ ا جنى ا ل إ ن س ا ن سواء كانت ا ل ج ن ا ي ة خطا بنص ا ل ق ر آ ن أ و عمدا بالقياس على ا ل خ ط أ وهي م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء قد يجب بالقتل ك ف ا ر ة و إ ن كان القاتل صبيا أ و مجنونا ل أ ن ا ل ك ف ا ر ة ليست من قبيل ا ل أ ح ك ا م ا ل ت ك ل ي ف ي ة و إ ن م ا هي من قبيل ا ل أ ح ك ا م ا ل و ض ع ي ة أ ي أ ن ا ط الله تعالى بالقتل ك ف ا ر ة سواء صدر القتل من بالغ أ م صدر من صبي وسواء صدر من مجنون أ م صدر من عاقل قال ل أ ن ا ل ك ف ا ر ة من باب ا ل ض م ا ن فتجب في مالهما فيعتق الولي عنهما من, مالهما. من مال ه م الصبي من م ا ا ل ومن مال المجنون ولكنه لا يصوم أحوال ما يصوم هل نعم. ولو لا بحال الصبي مال هل السياق قال الصبي الصغير كان عنهما من عنده أن نعم إذا ما أراد صام طيب صغير يجري المميز ل أ ن ه قبل التمييز لا يعتد ب أ ف ع ا ل ه لا بصلاته ولا بصيامه لكنه إ ن صام وهو مميز فصيامه يعتبر صحيحه وكذلك إ ن صلى وهو مميز فالصلاه ة تعتبر ص ح ي ح ة نعم ماذا ب ا ل ن س ب ة للصبي المميز طيب و إ ن كان القاتل عبدا كما يتعلق بقتله القطار والضمان كذلك يتعلق به الكفاره وذميا لالتزام ا ل أ ح ك ا م م دام زمي ملتزم ب ا ل أ ح ك ا م في ديار ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه يجب عليه أ ن ي خ ر ج ك ف ا ر ة وطبعا ا ل ك ف ا ر ة في هذه ا ل ح ا ل ة ما تكون صياما منه و إ ن م ا يجب عليه أ ن يعتقا ر ق ب ة فيما إ ذ ا كان يملك او كانت ا ل ر ق ب ة م و ج و د ة الرقبة موجودة طبعا بدل للرقبة إذا ما وجد يوجد بدل أ م ا ب ا ل ن س ب ة للصيام فلا يمكن أ ن يصوم بحال لان شرط الصيام أ ن يكون مسلما وهذا الشرط الشرعي غير متحقق وبناء على هذا لا يمكن أ ن يقع منه الصيام ج ن ن نعم كان عامدا أم كان مخطئا أم كان و أو أو وسواء والآمر ا عبدا ذميا عامدا مخطئا متسببا كالمكره بالقتل أم أم بقتل ئ ر ا عدوانا ا على ل ت مسلم إ ذ ا قتل مسلما فإنه عليه تجب ل بقتل مسلم ك ف ا ر ولو بدار حرب إذا قتل مسلم ولو كان المسلم في دار الحرب ف إ ن ه تجب على القاتل ممن ذكرنا الكفاره وبقتل إذا قتل ولو قتل ذميا ذميا إذا خ ط طبعا ولو ا خ ط أ ر د نقول ولو عمدا ل أ ن العمد قيت على ا ل خ ط أ إ ذ ا قتل ذميا فانه إ ن ه تجب عليه ل ك ف ا ر ة و أ ا أيام سئلت رجل من عن د س مرأة نطرانية أن تجب عليه ا ل كفاره قم تجب ع ل ي الكفارة فكان السائل كيف عليه الكفارة يعني يظن أنه إذا كان ذميا هدرا لا على الجاني الجيد عليه ذلك على كيف يكون يتغرد يعني يظن أنه معنى تجب تجب على ا ل ت ف ص ي ل الذي ذكرناه في ديه الكتاب وتجب عليه الكفاره ة زمي و... ايضا أ بقتل مسلم ولو بدال حرب وزمي ا وعبد ج ن ن ي و نفسه إذا وكذلك جنى امرأة فأجهضت جنينا على الجان الغرة وكذلك عليه الدية ما القيمة جنى فأجهضت فتجب تجب تجب نفسه نفسه على على عليه عبد عبد عليه وبقتل لو قتل عبد نفسه ما عبد ما فاذا ي ي ه وإنما ه أيضا قلنا ا ل ل ل ي ي قياس بانه ل تجب فيه ا ل ق ي م ة وهو ر أ ي أ ك ث ر الفقهاء وهو مذهبنا لا يجب على السيد إ ذ ا قتل عبده لا يجب عليه شيء لكن ليس معنى هذا أ ن قتله حلال برقوا ويؤكدوا على هذا حتى ل الفعل يتبث ع ي ن ا الأمر هذا ا ل حرام ليس قتل العبد حرام انتهار العبد بدون سبب حرام تحميل العبد ما لا يطيق حرام موضوع آ خ ر ه ذ ا تكلمنا عنه كثيرا لكنه لو قتله اجرم وقتله ما يجب عليه شيء لانه ماله ولكن تجب عليه الكفاره ة وكذلك لو قتل الإنسان نفسه فإنه عليه الكفارة وقد بنينا على هذا الأحكاما م تجب ع د د استفادهم اصطدم ة حالة في فيما لو اثنان لو على كل واحد منهما كفارتان ك ف ا ر عن قتله نفسه إ ذ ا ك ا ن قد اصطدما عمدا كفاره بقتله نفسه وكفاره ل ل ق ت بقتله ن ف س إذن تلزم ا ل ك ف ا ر بقتل ب مسلم ولو ا ر حرب وجنين وجنين وعبد وجمي وجنين ونفسه نعم نفسه ع ا د على القول ا ل أ ص ح ل ا م ر أ ه وصبي حربيين لماذا ل ذكر هذا فبحربي قال ولو حربي لكن ا ل م ر أ ة ا ل ح ر ب ي ة م ن ه ي عن قتلها نهينا عن قتل المراه ونهينا عن قتل الصبي نهانا الشارعان ن ل ه لكن لا تلزم منه الكفارة ل ا م ر أ ة وصبيا حربيين وباغ إ ذ ا بغى إ ن س ا ن على قتال أهل اهل ل الموضوع الذي يلي دعوة الدم والقتامة ب بعد ا معنا غ ي سيأتي دعوة ذ ا البغي يجد أيضا ا ي ج في قتله كفارة قتله أتدعى وكذلك طال على إنسان آخر. إنسان على ل إذا إنسان إنسان إنسان إنسان ا آخر ب ا وإنما ا ل ص ا وأراد د دخل عليه بيتك يعتذي أن د فما ع ت ه بالأسهل فالأسهل ما كان ا يندفع م زلت تدفع إ ل ى أ ن قتلته ما تجب فيه ا ل ك ف ا ر ة هذا يعتبر هدرا نعم فتجب لا تجب ا ل ك ف ا ر ة في صبي أ و ا م ر أ ة حربيين ولا في الباغل ولا في الصائد ولا في المختص منه إ ذ ا وجب على إ ن س ا ن ق ص ص ا م ق ت ل ن ا ما تجب ا ل ك ف ا ر ة على ق ا ت ل ي وعلى كل من الشركاء ك ف ا ر ة في ا ل أ ص ل ح نحن ذكرنا أ ن ه لو اشترك عدد من الناس في قتل إ ن س ا ن فيلزم جميع القوى وتلزم جميع ا ل د ي ة وكذلك يجب على كل واحد منهم كفاره ة ما ي هي, الكفارة؟ هي كفارة أولا ليعتق الرقل فإن لم يجب فيصوم شهرين متتابعين الكفارة؟ كفارة ككفارة الظهار أولا الرقل الظهار لم ولكنه فإن دي قد القتل يعجل الصيام في يعجل الصيام عن الإطعام إلى إلا لا إلى الإطعام إلا أنه لا أنه عن كفارة ب وصلى بين خيارين يعتق ي أن وإما أن إما وإما و و م متتابعين شهرين ص الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ما نستطيع ان نشرع ا ل آ ن في د ع و ة الجم والختامه ل ن ه موضوع متطامن